ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهديه الله تعالى فلو مضل له ومن يضلل فله هالي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبره ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى أحسن هذه هذه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم وشر الأمور محدثات وهو كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في صلى عند باب صفة غسل الجنابه صح لهذا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفنة على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. واضح أن هو الحديث أن غسل رجليه خروه لبعد الإيم بعد الجسد. في إثناء الآخر ليس في حديث هؤلاء غسل رجلي يعني مع ذلك ثم غسل رجليه لم يذكره بعض الرواق وعنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة وعن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا فدلكها ذلك شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات من أكفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده لأن من شفاء حديث أيضا ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه أنا باب سفد غسل الجنابة قول الإمام النووي رحمه الله قال أصحابنا كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإنان هذا شيء معروف اللي هو تسليس الغسل أو تسليس غسل الكفين قبل الوضوء هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغسل ما على فرجه يعني يأخذ ماء ويغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله بكماله يعني بتمام <تصفيق> الوضوء يعني أدخلوا غسل الرجلين مع وضوء الجناب. بخلاف الإيه الروايات التي ذكرناها. لا الروايات التي ذكرناها أن سلم أخر غسل الرجلين بعد بعد الغسل. طبعا الإمام النووي له توجيه لذلك. ولذلك قول الجمهور قول الجمهور أن هو يتوضأ وضوءه للصلاة ويترك رجليه إلى بعد الغسل. وقول الشافعية وهذا هو المشهور من مذهبهم انه يتوضا وضوءا كاملا وعلل الامام النووي بحديث ميمونه حديث عائشه رضي الله عنهما ان كان في موضع فيه طين مثلا او اذى فتنحى عن هذا الموضع وغسل رجليه فاخر غسل الرجلين بعد الغسل من اجل هذه العله فلو انتفت هذه العله ينتفي الحكم معنى ذلك انه يتوضا وضوءا كاملا ولكن هل ثبت في حديث عائشة أو ميمونة أن كان في علة لذلك أخر من سلم غسل رجليه لم يكن ذلك فلذلك قول الجمهور هو الأقوى قول الجمهور أنه يتوضأ كامل كمالا معدى الرجلين يؤخر غسل الرجلين في آخر غسل وإن فعل هذا مرة لا بأس يعني أكثر الأحوال أنه يؤخر غسل الرجلين فإن فعل مرة وتوضا وضوءا كاملا فوضوء الصلاة لا باس بذلك لا بذلك والله معلوم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرف غرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته هنا في غرفة دي غرفة مستقلة يخلل بها اللحية وأصول الشعر بخلاف الثلاث حفنات اللي هضعهم على رأسه نعم تمثيل يعني خذ حفنة يدا ويبدأ يحطها على رأسه ولحية ويخلي الأصول لحياته وأصول شعره حتى يصل الماء إلى أصول أو منابع الشعر سواء في اللحية أو في الرأس يدلج بأصابع ثم يحتي على رأسه ثلاث حساءات ويتعاهد معاطف بدنه كالبطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الإليتين وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك فيوصل الماء إلى جميع ذلك ثم يفيض على رأسه ثلاثة حسيات نعم واضح آه لا هو عاوز يقول أنه هو الحفن اللي خدها في الأول بيخلل بها أصول شعر رأسه وشعر اللحية ويبدأ يعني يتعهد هذه الأماكن لأن الأماكن دي في الغالب بيكون فيها وسخ فكأنهم يقولون إنه يزيل أسر هذا الوسخ أولا ثم بعد ذلك يبدأ يفرز الماء يأخذ ثلاث حساد على رأسه واضح ويبدأ الغسل زي ما هي مرة للرأس واللحية ومرة للبدن، لا. لا، لا، لا، هو المرة الأولى الثلاث هيدول دول للبدن لسائل البدن ثم هيكرها ثاني للرأس الرأس فقط هو الأول مرة ما كنش سلاسحة سيات هو أدخل أصابعه كلها في الماء دهو المرة وبعدين عمل كده ولحيته وبعدين خد ثلاث حسيات تعهد المواطن اللي فيها وسخ اللي هي مظلة وجود الوسخ ما بين الركبتين وعوكن البطن ما بين الأبطين خذ بالك طبعا هذا إذا تيقن وجود الوسخ لأن الوسخ من ممكن أن يعزل يعزل البدن فلا يصل الماء إلى أصل البدن اللي هي البشرة فلا يصل الماء إلى إلى البشرة طبعا هذا كله المسألة فيه استحذاب يعني لأن القضية قضية مع إن أنا لو مش متأكد أو متيقن إن يعني أنا لو دلوقتي عارف إنه فيش وسخ في مثل هذه الأماكن لا يلزمني لا يلزمني ده اللي يلزمه, يلزمه, يلزمه يلزم من؟ يلزم من؟ اللي, اللي يتأقن وجود الوسخ في هذه الأماكن بدليل إنه يأتي بعد كده أقول لك طب لو انغمس في الماء بنية رفع الحدث الأكبر صحة غسله أم لا طيب صح فأهو عاوز يقولني في حاجة اسمها كمال وفي حاجة اسمها واجب زي كمال الركوع زي ما ذكرنا لو تفتكروا وضربنا لكم مثلاً الركوع الواجب والركوع ليه وكمال الركوع أو الركوع الركن وكمال الركوع الركوع الركن ان يمكن يديه من ركبتيه يسيره يتمكن من تمكين يديه من ركبتيه الركوع الكامل أن يأتيه على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بركبتيه بكلتا يديه ويستوي ظهره حتى إذا صب عليه الماء استقر الماء دل الو... وإدار الركوع الايه؟ الكامل ماشي كذا أما الركوع الركن فلا إلزامه إلا تمكين ركبتيه فقط ب طبعا يعني في أسباب كثيرة زي غسل الجمعة لماذا الشرع غسل الجمعة ليه؟ للاجتماع وكانوا قديما يلبسون شيء زي الصوف وكان من الممكن هذا الصوف يكون له رائحة فبيفرز عرق عرقا رائحته كريهة فشول على الغسل يوم الجمعة حتى إذا اجتمعت بالناس تكون في أكمل هيئة طب غسل الجمعة واجب المستحب ذاك كلام طبعا يعني في خلاف كبير بين العلماء تأخير الرجلين في الاخر يعني ما هو هو اللي ما يقول ده طبعا أنا اللي بخر كلامه مش, مش ده كلامه بالنص ولكن كأنه يقول إذا دلوقتي في علة أن سلم أخر غسل الرجال كان في علة طب انتفت العلة انتف الحكم يبقى مفيه عشية إن أنا أسير غسل الرجلين للنهاية لا أقدر أتوضأ وضوءا كاملة طب إن كانت العلة موجودة ده هتأكد مزه الجمهور تؤكد مزه الجمهور إن هو أجل غسل الرجلين بعد بعد الوسط مش ده الحركة الصورة ثم يفيض على رأسه ثلاث حساءات، ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات. يدلك في كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه، مع إن الإمام النووي رجح أن التدليك ليس، ها؟ ليس من واجبات الوضوء ولا الغسل ولكن ممكن نقول إنه هو من المستحبات ده كده. طالما أنت يعني بتقول به في الغسل بأنك كأنك تقول إن التدليك من المستحبات. وإن لم يدلك المتوضق ولا المغتسل شيئا من بدنه جاز وضوءه وغسله لذلك يعني يجوز أن أنا أمجر الماء فقط على أعضاء الـ الـ الوضوء ولكن فاكرين إحنا قلنا طبعا هو يقول الكلام ده بلوقتي أن مذهب الإمام مالك والموزني رحمة الله عليهما بوجوب التدليك في الوضوء والغسل وقلنا أن مذهب الجمهور المذهب الجمهور أنه هو ها ما قالش صغاروش صني قالوا ايه قالوا مستحب ولا قالوا صنه انه قالوا لا يجب لا يجب التدليك في الوضوء الا الاصل طبعا تحبل انه لا يجب نعم هل لا ولذلك هو بيقول لك ليه ياخد ثلاث حسايات ويبدأ يمسح الأماكن اللي محتمل احتمال وجود الاوساخ فيها أوه. أنا انا لو الوضوء وارى, وأرى شيئاً, أرى شيئا من هذا الوسخ يلزمني تدليك المكان يلزمني تدليك المكان لان هذا الوسخ من الممكن يكون حائل بين الماء ووصوله الى البشره زي مثلا النساء بيحطوا اكلور فده حائل ودلوقتي طالعين الاخوات الله يسامحهم حطوا حنه سوداء في الاظافر طبعا هي زينة للزوج ماشي إنما زينة للرجاله في الشوارع دي المصيبة للاسف للأسف تمشي المتزينة بأكمل زينتها في الشارع للأسف الشديد تظهر كفيها ورجليها وحط الحنه السوداء يعني أنا شايف إن الحنه ديت عازل مش تغيير لون فقط أنا الأول كنت افتي أقول إنها تغيير لون ولأ ان رأيتها بعيني بقى. لا لا حسنها لها سمك لها سمك وبتعزل لا مش توداء الحين اللي على لأظافر إلا فعل إنها تكون تغير لون وأنا أشك إنها تكون تغير لون فقط أشك في ذلك فياريت لو حد قدر يوصل لنا إن هي فعلا ما تعمل طبقة ولا لأ ياريت لأن كده هيتوقف عليه وضوء كل الأخوات إنه ممكن يبطل ها وما نقولش بقى إن ده والزينة وصراحة لا الله يسامح اللي عملت كده ونشرت هذا المذهب إن الأسف انتشر نشر نشرت جدا يعني لو تغير مش هتمشي مع الأصفر مش هتمشي والله انا معرفش المعلومات دي بصراحة انما لو هي طبقة هتتشال صح؟ ده اللي انا فهمت بصراحة انها ممكن تتشال زي الأكل دور فانا يعني ياريت الاخوات تراجع نفسها في المسألة دي وتشوف القضية دي ان دي قضية فمنتها خطورة او تشوف تحك الأصفر لو طلع مرة واحدة او طلع متأشر يبقى ده دي عازل طبعا لو ما طرحش متأشر هيبقى لون بس هيبقى لون قتن جدا أنا شايف ان الاجتناب أولى والله أعلم الاستناد أولى لأنها تكون خفيفة إلا أن تكون خفيفة حتى كشكلها مش مريحة أنت يعني الناس فيما يشتهون مذاهبه ولولا اختلاف الأذواق لورة السلعة قرى امرأة وكأنها ملكة جمال الدنيا وغيرك يراها وكأنها أحكر امرأة في الدنيا انت ممكن تتأفف من حاجزة كده غيرك نعم. لا والله الناس نعم سبحان الله سبحان الله يعني لو رأيت كل عضو من أعضاء الإنسان يقوم بوظيفته على أكمل وجه كل عضو من أعضائك يقوم بوظيفته انت بقى اللي بتطوع العضو حسب ما تريد أنت يعني العين بترك كما أمره الله عز وجل انت بقى في ايه في النظر الى ما احل او الى ما حرم سبحانه وتعالى واللسان يقوم بوظيفته هي الكلام ومع ذلك انت اللي بتوجه اللسان يقوم من الممكن يقوم يعني بكلمة واحدة تهد او تهدم حصون وتهدم بيوت بكلمة سبحان الله كلمة واحدة وإن كان يغتسل في نهر أو بركة انغمس فيها ثلاث مرات ويوصل الماء إلى جميع بشاراته والشعور الكثيخة والخفيفة ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته والمستحب أن يبدأ بميامنه وعالي بدنه تبدأ بالإيه بالعالي الشكل الأول تأتي فوق تغسل نصف الإيه الأيمن ثم الأيصر ثم الشق الأسفل بقت ثم الشمال ده طبعا طريقة الطريقة الثانية ممكن تعمم نصف البدن كله من أعلى الأسفل يعني كل هذا جائز كل هذا جائز وإن أتيت وعممت البدن كله بالماء من غير ما تغسل المياسر جائز فعمم البدن كله بالماء ولكن هم يقولون باب الاستحباب ليه باب التيامن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهوره وفي شأنه كله. طبعا الحديث طويل. صلى الله عليه وسلم. ليس بواجب غسل ثلاثة من ايه مستحبات. اللي الزمن غسله واحدة. لا هو عاوز يقوله ونغمس ثلاث مرات. هو لو نغمس مرة واحدة بنية رفع الحدث. رفع حدثه. هو عاوز يقول من باب السنة. يغمس نفسه ثلاث مرات من باب الغسل المستحب نغسل ثلاث مرات يعني أنت لو غسلت مرة ارتفع الغال. ارتفع الحدث ارتفع الحدث وأن يكون مستقبل القبلة هذا الكلام طبعا نحل نظر مع القدرة طبعا مع القدرة وأن يقول بعد الفراغ اشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمد عبدو رسوله نقول له ويزيد يزود كنال اليد الوضوء نعم؟ لا بره خارج الحمام لكل هذه الأذكار بعد خروجه من الخلاء. بعد ما يخرج من الخلق لأنه لا يجوز ذكر الله تبارك وتعالى في الخلق وأنوي الغسل من أول شروعه فيما ذكرناه يعني أنت أول ما تبدأ في الغسل تنوي أن هذا غسل رفع حدث أو غسل مثلا للجمعة أو مثلا الابنين مع بعضه طبعا فيها مشاكل أنا هل هل يعني إذا اجتمع غسل جنابة مع غسل الجمعة أيهما يقدم؟ من يقول أن غسل الجمعة واجب يقول أن لكلي لكليهما غسل. الغسل الجنبة لها غسل خاص بها والجمعة لها غسل خاص بها. من يقول باستحباب غسل الجمعة يقول أن غسل الجنابه يجزئ يجزئ عن غسل الجمعة. ويا طبعا بعض العلماء قال لو نوى رفع الحدث لكثأه لكثأه يعني خلاص بنية رفع الحدث لهذا الغسل هيك في عن الجناة غسل الليه وغسل الجمعة المسألة فيها ساعة ولكن أنا أقول إخواني إن يعني الأحيان إنسان يلزم نفسه بالمستحبات على أنها فرائد حتى يعتاد فعلها ويأخذ أزورها والصحابة رضي الله عنهم أرضاهما كانوا يميزون ويقولون إن هذا واجب وهذا مستحب كل هذه مصلحة أتت بعد جيل الجيل الأول رضي الله عنهم جميع صح أصبت هو هو تربى على كدنا لازم يحضر صلاة الجنaza لازم يصلي الجنaza ويحضر ويقعد ويعني ويشاطر أهل الميت العزاء بخلاف الأخوة المتعلمين طبعا نعم نعم نعم يفعل ذلك هو يجوز طبعا لأنه نوع في الغسل أنا هغسل غسل الجنابة مثلا هغسل الشق الأيمن من الأعلى الأيمن ثم الأيصر ثم الأيمن من أسفل ثم الايسر واغسل رجلي في النهاية أنا كده أغتسلك الجنابه ممكن أجي اتصل الجمعة افيض الماء كله على بدني كله مرة مرة واحدة لا, بس. لا بأس بالتنمية لا بأس. طب لحظة جمع يعني نوى غسلين بنيه واحدة كلها تبراهنكم إن كنتم صادقين أنا لا أعلم فيها دليل جمع الأعمال. ثم إن أنا أميل أن الواجب لا يغنى عن واجب. لو أنا بره أن غسل الجمعة واجب ما ينفعش لأن أجمع بين واجبين في أمر واحد. لابد أن هما يفترقا. إذا اجتمعا افترقا. إذا اجتمع هنا يفترقا. فلذلك لو أنا أرى الوجوب غسل الجمعة يبقى لزمني غسل الجانب غسل الجمعة. زي غسل الحيض أو النفاس مع غسل الجمعة. خبر لو أرى الوجوب. أما لو أرى الاستحباب هنا بقى مش بقول بالجمع الأعلى يغني عن الأدنى لو الغسل الواجب يغني عن الغسل واضح؟ نفس سؤال ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله فهذا كمال الغسل والواجب من هذا كله النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن للماء وتعميم البدن وتعميم البدن البدن شعره وبشره بالماء يعني وعاوز يقول ان وجبات الغسل النيه وتعميم البدن كله بالماء لا غير ومن شرطه أن يكون البدن ان يكون البدن طاهرا من النجاسه يعني إيه لابد ان يزيل النجاسه اولا قبل قبل الغسل وما زاد على هذا مما ذكرناه سنه يعني هو دلوقتي بيفرق لك بين الغسل الواجب والغسل الايه المستحب أو الغسل الركن أو الواجب وكمال الغسل الغسل الركن الذي يلزمه النية في رفع الحدث هو مثلا ينوي رفع الجنابة أو تنوي رفع الحدث من الحيض أو النفاس ثم تعميم بدن كله بالماء هذا الغسل الواجب أما المستحب يتوضع قبله وضوءه للصلاة سواء غسل بقى رجله أو لم يغسلها أو فعل وترك ثم بدأ بماء من بدنه من أعلى ثم من أسفل ثم يعمل بدنه كله كله بالماء فهذا كله من المستحبات وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة لمسألة يعني لدقيقة قد يغفل عنها وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي ان يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنيه غسل الجنابه لانه اذا لم يغسله الان ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك وان ذكره احتاج الى مس فرجه فينتقد يحتاج الى كلفة في لف على يده هذا الاستنجاء لرفع الحدث الأصغر فإذا أردت أن أغتسل لرفع الحدث الأكبر فيلزمني استنجاء آخر استنجاء بنية رفع الحدث الأكبر خشية أن ينسى، لو ما استنجاش في الأول يخشى عليه النسيان النسيان، فيحتاج بعد بعد غسله أن يزيل أثر النجاسة فهيضطر إلى مس الذكر وهذا مست الزكر معروف طبعا على قولهم لما ينتقص وضوءه أو ينتقض وضوءه على قولين أو يحتاج إلى خرقة الوفاة على يديه حتى لا يمس الزكر مباشرة فطبعا المسألة ديت مسألة يعني الأمر اللي فيها يعني في سعة أمر فيه سعة بمعنى أنه لو, لو استنجى مرة واحدة كفى لو استنجى مرة واحدة كفى لأني يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وده من الممكن يكون في نوع مشقة ومن الممكن أن بعض الناس يصب الوسواس بسبب حاجة زي كده يقول طب أنا غسلت ولا ما غسلتش فاحنا بنقفل الباب بنقفل الباب فلو فعل مرة واحدة لو استنجى يعني مرة واحدة أجزاءه ذلك لأن اللي يلزمني إن ما يكونش في نجاسة على بدني ما يكونش في نجاسة وموضع الأذى ما يكونش فيه نجاسة فلا يلزمني إلا رفع الحدث به الغسل الكامل نعم مش عاوزة نية هو ماذا الحنابل على فكرة خوله بالنية في رفع النجاسة أو زالة النجاسة <تصفيق> قبل نية <انت الوصلة. تصفيق> أول ما يبقى عاوز بقى يغتسل ينوي وجبت ال الغسل بأنه غسل بدأني أيوة نعم أو نبي إن هو ي يغسل هذه مثل مرة أخرى يعني. ما هو عاوز أقول ابتداء مني عشان بداية الغسل من هنا من أنا فاهم الواقع هو أصدف إن هو على أساس إن هو الغسل الأولانية ديّت ما لاش لقب هو عاوز يغسل الغسل الثانية عشان تدخل تحت الغسل. عشان جزء الغسل جزء من الغسل ولكن من اللي قال إن هو جزء من الغسل ودعت رضا أنا مين قال ان انا دلوقتي مفيش نجاس على بدني؟ من قال ان دلوقتي ان, إن انا اغسل زكري او اغسل موضع الاذى عند الشروعي في الغسل لان هذا جزء من الغسل هو ده اعتراضي لأ ماهوش جزء من الغسل يعني لو ان زال اثرها هل يلزمني ازالتها مرة ثانية هو عاوز يقول لان ممكن الممكن يغفل وينسى ان هو غسل فهو يعمل إيه؟ عشان يحطه في دماغه ويبقى متذكر إن هو يغسل موضع الأذى عنده نياته في الغسل هو عاوز يقول كده فأخد بالك فأنا أقول له وأنا متذكر وأنا متأكد أنه أنا غسلت موضع الأذى خلاص لا يلزمني أنه أغسله مرة ثانية وإن فعلت فلابت لأنه إن فعلت هذا من باب بقى؟ الاحتياط لا من باب الاحتياط الحيطة باب الاحتياط فلابت حتى انت شوف في كلامه في النهاية في البداية لما قال وهذا هو الغسل الواجب النية وتعمل البدن كله ايه بالماء ولم يذكر ها زالت الايه ازالة النجاسة لانك انت اصلا طبيعي بتزيلها الغسل مستحب ذكر ان هو ايه يأخذ ماء ويزيله اثر النجاسة شوف يعني الغسل غسل ما مقالش اللجوب يعني ما اشترطهاش والله ما. يقول هذا مذهبنا ومذهب كثيرين من الأئمة ولم يوجب ولم يوجب أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء إلا مالك والمزني ومن سواهما يقول هو سنة لو تركه صح الطهارة في الوضوء والغسل إحنا قلنا طبعا الدلك إيه مذهب الدلك قوي أسبق الوضوء والدلك من جملة الإيه الإسباغ ولكن ها ليس هناك إنكار على المخالف ليس هناك انكار على المخالف طبعا انت انت تفهم من الدلك ايه ها الدلك حك انا انت تدعك البشر بخلاف الامرار الامرار لا يلزمك ادعك الامرار ممكن تعمل كده خلاص يبقى الليلة مرت على عضو الوضوء على العضو الوسط خلاص كده ايه استفع الحدث دفع الحدث لا إحنا بنتكلم على اللي يجيبها على عضو كله لا ما هو طبعا لو جيت من فوق جدا يلزمك أنت تجيبها لو جيت من فوق بس يلزمك أنت تجيبها من تحت كمان يلزمه كذلك ولكن إحنا بنقول يعني في بعض الناس مثلا فعلا بيعمل كده هو عنده يقين أن الماء وصل لجميع العضو خلاص لا يلزمه غيره لا يلزمه غيره ولذلك أنا بقول ليه مذهب الدلك قوي عشان كده عشان نتيق هيا بداية بح... أحيانا كثيرة بيحصل كده بس ده هو عارف إن... ان في بعض الأماكن في البشرة جاثة مش ينفع إلا لازم يدلكها يبقى يلزمه الدلك هنا ليه؟ لأن الماء مش هيصل لأعضاء الوضوء كاملة ولذلك حديث الرجل صاحب اللمعة أن يسأل امرأة في قدمه قدمه قد درهم أو رأى لمعة في قدمه قدر درهم فقال الله من السلام إيه ويل للأعقاب من النار وحنا طبعا خدنا الحديث إنه لو وجد ذلك بعد الوضوء طب لو كان بعد الوضوء بالشرفة يغسل الموضع فقط أما إن كان في فترة زمنية يلزم أن يستأنف العمل من جديد يعني يعيد الوضوء من جديد وطبعا إن بطل وضوءه بطلت لو معه ماء، لو معه ماء واستطاع أن يقوم به، يعني مثلا معاه ماء في لحيته ماء في لحيته ورأها وهو في الصلاة ولم يمر وقت طويل في الحال يجوز ان هو يبلل موضع الدرام هذا. ها. لا وهو في الصلاة ولا خلاص ولا خرج ولا ايه في الصلاة. اهه ايه رأيكم حته جميلة جدا دي هي دي فقط طويل احنا بنقول في اول الصلاه يعني ولو دخل الكلام في اول الصلاة وقال الله اكبر وجد اللمعه ولسه فيه نقف في, في الحياة انت لو فات ركعة يبقى في وقت طويل الوقت طويل ده من الممكن تكون تجف الاعضاء والموالاه شرطهم فيه مازل ما هو لم يعرف فعرف وهو لسه مازال في الركعه الاولى طيب لو زالت اعضائه مبلله لغايه ما خلص الركعه الثانيه لغايه الركعه الثانيه يعني خلص الركعه ايه رايكم لا في ميه الميه لم تجف على مذهب من يقول بعدم الجفاف او بالجفاف ايوه هي. ليه ما ينفعش ليه مش هنقول الركعه دي تلغت وكان الركعه الثانيه دي الاولى استنى ماذا ولا لا؟ طبعاً مسألة افتراضية كلها طبعاً مسألة افتراضية ولو ولم ولم يوجد ايضا وضوء في غسل الجنابه الا داود الظاهري قال ان يلزم الوضوء في غسل الايه ومن سواه يقولون هو سنة فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله بس واستباح به الصلاة وغيرها ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرنا وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده نقول له بعده لا دي محل نظر لأن هذا من الجفاء هذا من الجفاء لم يثبت عنه مثلا أنه توضأ بعد الغسل وإذا توضأ أولا لا يأتي به ثانيا عاوز إلا هو توضأ قبل الغسل لا يأتي به بعد الغسل فقد اتفق العلماء آه آه هنا هو أعاوز أقول هنا برضو ممكن نحمل كلامه على إن لو واحد ما توضأش قبل الغسل وكان يريد الصلاة بعده بعد الغسل فيلزمه الوضوء بعدها ممكن نحمل كلامه على كده خد بالك أن لم أتوضأ قبل الغسل دخلت عممتي بدن كله بالماء فأنا دلوقتي أعاوز أصلي فإلزمني إنه أتوضأ ولكن هل الإلزام هنا للغسل الواجب ولا للغسل المستحب؟ الواجب فعلمنا إذا الواحد عم من بدنه بالماء يجوز أن يصلي بهذا الغسل أم لا؟ يصلي لأنه رفع الحدث الإيه؟ فرحا الحدث الأصغر من ذي من ذي أولى بس اللي احنا ممكن نقوله بقى يلزم المضمر الإيه في وليس في الغسل وليس الموضوع كله نعم هل دلوقتي ونوى رفع الحدث الأكبر أم لا؟ هل يلزمه نية رفع الحدث الأصغر؟ لا يلزمه فإذا نوى الأعلى ها فالأعلى يرفع الأصغر وإذا توضأ أولا نعم على قول على على قول من يقول ان مس الذكر ينقض الوضوء ولكن طبعا احنا قلنا قلنا المساله فيها تفصيل العمد وعدم العمد هل تعمد ولا يعني بغير قصد فلو كان بغير قصد يستحب له فقط ولا يجب استحب له فقط أن يضده مرة ثانية ولا يجب عليه الوضوء. وذلك لم شف الإسلام سامي رحمة الله. أنت فكرين مسألة؟ إحنا قلناها. ها ها. هيأتي بغسل إيديه من الأول ويعيد أعضاء الوضوء بعد غسل إيديه واضح؟ ايه؟ تمام. يبدأ على ما قبل هذا الوضوء وبعدين يكمل وضوءه يعني أنا دلوقتي نسيت مثلا مثلا إيدين غسلت إيد وسبت إيد ثم وصلت للرجلين أنا ألزمني إيد دلوقتي؟ الإيد يبقى هغس الإيدي وبعدين أكمل وضوءي بعد كده كلمة الوضوء بعد كده ما هو هنقول زي النسان أنا بقول زي النسان ما قياسا عليه ترك الجزء ناسيا يرجع تاني يرجع تاني نعم نعم اللمعة طبعا هو الأولى الأولى أن يرجع لللمعة في موضعها وناس اللهم فين ويأتي ويستأنف الوضوء يا استغفر الله يكمل الوضوء يجوز ذلك؟ مسألة فيها خلاف مسألة الاستئناف الاستئناف يبدأ من جديد أو يبني أو إنه يمسح قدر اللهم ع مسألة فيها خلاف مسألة فيها سعة فلا إنكار ولكن الأكمل الأكمل إنه هو يبني يأتي. يا يأتي إليها ثم يبني عليها والله فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان والله أعلم فهذا مختصر ما يتعلق بصفة الغسل وأحاديث الباب تدل على معظم ما ذكرنا طبعاً أعاوز أتكلم بقى عن قضية غسل الرجلين من عدم غسل الرجلين في المسألة الكلام اللي جاي وأنا ألتلكم بالاختصار غسل المرأة كغسل الرجل سواء مسواء إن النساء شقائق الرجال في الأحكام ما لم يأت دليل يخص أحدهما. نعم. الدفيرة يأتي الكلام فيها في غسل المرأة في الدفيرة لأن المشهور عندنا مشهور عندنا إنها تنفض الدفيرة في غسل الحيض ولا تنفضه في غسل الجنابة لما لأن في مشقة على غسل الحيض لأن غسل الحيض ليس متكررا أما غسل الجنابة ممكن يتكرر ولكن في مذهب قوي جدا أنه لو بلغ الماء وصول ومنابث الشعر فلا يلزمها ان تفض الضفيره لا في الحيض ولا النفاس ولا الجناب هياتي هذا الكلام ان شاء الله هو جدا سياتي ان شاء الله مستحبه للوضوء للغسل تتغسل كفيك طبعا انت بتغسل الذكر أو المداكير تغسل كفايه ثلاثاً ثم تتوضا وضوءك للصلاه وتترك الرجلين ثم تاخذ تبل اصابعك ماءاً ثم تخلي الاصول شعر راسك ولحيتك ثم تاخذ لو في اماكن فيها تعريجات في البدن تاخذ ثلاث حسات من ماء وتتعهد مثل هذه الاماكن حتى تتيقن وصولنا اليها ثم بعد ذلك تأخذ ثلاث حسايات وده تبلبها رأسك حتى تتيقن نصول الماء إلى, الى منبت الرأس أو منبت الشعر ثم بعد ذلك وهم الثلاث الأولين قلنا أنه بأصابيعه فقط وأنه يدلك خدش بالك أنت إحنا قلنا يأخذ ثلاث حسيات بأصابيعه فقط مش ماء هيبل أصابعه أصابع إليل الاثنين ويدلك رأسه ولحين بلاش تعملوا ذلك؟ شما تلغبطوش اخوانا اخوان اي صفة كانت الغسل صحيح اتوضع وضوءك للصلاة وترك رجليك خد ثلاث حسات وصل رأسك حتى الـ الـ أو حتى يصل الماء الى فروة الرأس ثم افض الماء على شقك الايمن من اعلى ثم الايصر ثم الايمن من اسفل ثم الايصر ثم افض الماء على بدنك كله ثم اغسر رجليك عاوز كمان صفة تفعل ما قلت ولك ثلاث مرات بدون تعامل بدن كله تغسل نصف لفوق اليمين الأول بعدين الشمال بعدين اليمين من تحت بعدين الشمال تفعل هذا الأمر ثلاث مرات تغسل رجلك بعد ذلك ممكن تتوضع وضوءا كاملا للصلاة وتفعل كما ذكرنا معاد الرجلين برضه وتعمل بدنك كله كله بالماء هذا جائز أو تأتي تغسل شق الأيمن كله من فوق لتحت وبعدين الشقة الأيسر كله من فوق لتحت وتعمل بدنك كله بالماء ثم تغسل رجلين المسائل فيها سعة طالما الماء وصل إلى بدنك كله خلاص رفع, رفع الحدث ما اللي احنا قلناه دلوقتي هي السنة مستحبة يعني لانا قلت الصفة الكاملة دلوقتي دي الصفة المستحبة أما لو اكتفيت على تعامل بدن كله فقط بالماء فقط من غير وضوء من كل الصفات اللي قلتها يتوضأ وضوءه للصلاة في البداية أما الصفه الواجبة ان أنت تعمم بدن كله بالماء. فلو كان غسلا واجبا وأردت أن تصلي بعد ذلك يلزمك المضمضه والاستنشاق فيه وتخرج وجزلك أن تصلي بذلك الغسل لا. لا. لا هو تأمم للرافع الحدث الأكبر فقط, فقط. زي الغسل زي الغسل يعني هل أتيمّم للصلاة ورفع الحدث الأكبر ولا يلزمني إلا تيمّوين واحدا تيمّو واحد فقط هو اللي يلزمني أتيمّم لرفع الحدث الأكبر فكما قلنا أنه طالما رفع الحدث الأكبر يبقى رفعه للحدث الأصغر من باب أولاً سيئاً فهو أمتى الماء اللي أنت بتستعمله ماء بصابون أم ماء مطلق؟ هو بدنك اللي عليه الصابون فلو أنزلت الماء المطلق على بدنك وعلى الصابون وزال أصل الصابون، يبقى أنت كده اغتسلت. لأن في بعض الناس بيختلف على الأمر، يقول ما الماء بقت طي الصابون، هي بقت طي الصابون؟ الماء الذي استعملته الآن ماء مطلق ولا مقيد، مطلق دقن على خلقته. فانت استعملته في رفع الحدث. فكان على بدنك صابون، ولكن احنا بنقول بقى الأول أن هنا يعني مع زال بعد إذا الصابون تغسل مرة. ماء وما يكونش على بدنك صابون الاوله ولكن إن فعلت وخرجت ايه رايكم الصابون عازل ولا هينزل مع المية الا ان يكون الصابون عازل اصل في صابون مش مصدق, <مصدق>, <مصدق> في زي كده في صابون زي دهني فده لو دعكت بي بدنك ممكن تتصور ان في طبقه دهنيه على بدنك فعلا بس هذا الضبع عند الأكابل لأنه عند المساكين يزحلت ماء الصبون اللي هو الصباح صغير أنا بقلت على الحدث أنا قلت دلوقتي أنا باستخدم ماء بصبون لرفع الحدث ولا الإزاك الخدث؟ أنا بقول دلوقتي هل الماء اللي انت استعملته على بدنك الآن ماء مستعمة ماء مطلق ولا مقيد بس وده اللي ده الكلام اما انت في دايره ده ايه هل ماء الصابون يزيل الخبث او يرفع الحدث ولا لا قلنا على قول يزيل الخبث ولكن لا يرفع الحدث شغل الريف ده لما اقطع طبعا لو الماء وصل صابون يا اخواننا ينظر ننظر هل الماء تغير تغيرت أوصفه الثلاثة ولا لأ ما تغير أوصفه الثلاثة ولا لو تغير أوصفه الثلاثة منفعش يرفع الحدث صح طب لو تغير وصف وصين يرفع ولا لأ أنت نسيتوا الكلام ده طب أنا قلت يقبل كده ده في الماء احلموا عليا هذا في الماء الذي وقعت فيه وقع في شيء طاهر ولا في الماء الناجس يعني لو تغير أحد اوصاف الماء فقط فقط بشيء طاهر لا يجوز تعمل ماء ملا لكم كده انا مولش كلام ده كده <تصفيق> أنا لو افتكر لو اعرف اشوف الكافي كنت اجيب لكم الكافي قال إنه لابد من تغيير الاوصاف الثلاثه مجتمعه حتى لا يجوز استعماله يعني لو تغير وصف واحد من الاوصاف يجوز استعماله لو تغير وصفين يجوز استعماله اما لو تغيرت ثلاثه اوصاف مجتمعه بشيء طاهر يبقى لا يجوز استعماله هنا لانه خرج عن اطلاقه او طهوريته اصبح طاهرا غير مطهر تمام كده على ماذا بتاعكم بقى انه هو لو تغير وصف واحد فقط معنى ذلك ان احنا مثلا لو وقع سدر في المية ايه اللي بتغير في المية بس والطعم متغيرش ما تقولون في قول الله عليه وسلم اغسلناها اغسلناها بماء وسدر وجعلنا في الاخيره كفور. اذا انا كلامي معلش انا اسف يعني كلامي للوقت صح غلط لان دلوقتي تتغير اكتر من من شرط ولا اكتر من ولا ولأه خلاص لانا كلامي ان شاء الله يعني وصف ان شاء الله انه لازم يتغير لطلق مصف مجتمع الدليل اغسلناها بناء وصبر لذي ضمن المسائل لنا نقشت الشيخنا ربنا يحفظه وشفيه فيها طب الماء بسكر <تصفيق> لا دي تزيل الخمس ولا ترفع الحرس بس الماء بسكر بيتغير الطعم واللون والميه بتكون لزجه عشان السكر هتلزق في جسمك <جثنك تصفيق> ماشي الصابون انا ما اقولش صابون بغير وصفين بس الصابون بغير طرطوس عندنا وصفين لا ده مش كلام انا الحمد لله احفظ ما انقذ فضل الله عز وجل لا السكر الرصين سبحان <تصفيق> الله وثلاثه ها ليه؟ طب هات سكر؟ لا لي ريحة هات سكر؟ هات سكر؟ أصنع جربت الحاجات دي هات سكر وشم لا لا لا فيه سكر له رائحة رائحة عالية جدا كمان سكر ملوش ريحة؟ أصنع خايف عليك الازلقة في جسمك <تصفيق> يعني احنا ضربنا مثل ساعتها بالشاي هن الولو طعموا رائحة اتغيروه لا يبقى ممكن يزيل ولا يرفع ولا رفع الحدث على مذهب لأن كلام الشيخ الإسلام فيما قال إذا, إذا خالت الماء شيء طاهر لا يسلب الطهوري ده كلام الشيخ الإسلام وأنه ده يرويه عن مذهب لمحمد رحمه الله مثلا ما بتغيرش تلات أصاف يعني لو زي النبي صلى الله عليه وسلم توضع من دفنة فيها أثر عجين كما سيأتي في حديث ميمونة رضي الله عنه أثر عجين أثر عجين ده معناه أن الماء تغير لونه هل العجين بيغير لون الطعم رئيه؟ اللون فقط وجرروا انا عاوزكوا تجرروا الحاجات دي وتشموها ايه المنع؟ لعن ممكن الطعم وممكن ما تغيرش الطعم على فكرة ممكن ما تغيرش الطعم الا على فكرة بقى عشان اراحكوا خالص الحاجات دي تتخنى بتكون يسيرة في الماء ولاست كثير ولاست غالبة يعني لما صلى قد نسلم اغسلناها بماء وصدر ليسا معنى ذلك ان الماء كله اصبح صدر لا دي اشياء يسيرة فقط يعني تغيير يكون تغيير طفيف تغيير طفيف طبعا فيه فرق بين المتغير بالمجاورة والمخالطة المجاورة يجوز استعمله أم لا ليه منفك لأنه منفك اصلا مش هينفك ده هو منفك لأنه بالمجاورة كأن ماء موجود ومثلا جاءت ريح منتنه مثلا أهزاكم الله وأصفرت في هذا الماء بخلاف الايه المخالطة وطبعا المجاورة المخلطة قاعدة قوية جدا ما تغير بالمجاورة بخلاف ما تغير بالمخلطة نعم كان رأيه انه يزيل وانا كنت بعترض عليه اقول له ازاي يعني يزيل وهو تغير اوصافه فاستدل بالحديث قلت له سبحانه طب لاو غلب السبر قال لي خلاص اشد البسطه في الهدوم بعد كده بمية وخلاص وانا تتعبنيش يعني معاك نعم والله يا دي حاجات لغوية بس هو قال في بعض العلماء قال الحساب زي الحفنات هي هي اللي هو التخليل اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو بالاصبع يغمس اصابعه في الماء فقط ما ياخدش حساب ما ياخدش مية الرواية يقول حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفنا على رأسه ثلاث حفنات يعني معنى استبرأ يعني أوصل البلل إلى جميعه ومعنى حفنا أخذ الماء بيديه جميعا قولها أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجناة أدنيت يعني غسله يعني الماء الذي يغتسل به صلى الله عليه وسلم ثم ضرب بيده الأرض فدلكها دلكا شديدا فيها أنه يستحب المستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان زي الشيء الصبون يعني أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقضار أو ليذهب الاستقضار منها ثم أفرغ على رأسه ثلاثة حفنات ملأ كفه دي لغة ملأ كفه وفي لغة تانية ملأ كفيه ولذلك ورد في رواية الطبري كفيه بالتسنية وممكن هنا نقول إيه ملأ كفه هذا من المفرد الذي رضي لإيه الجمع أو التسنيه الجمع أو التسنيه وجعلنا للمتقين إماما فهنا المتقين إيه جمع طب ليه المفروض الاستيق الاصطفيه وجعلنا المتقين أئما لماذا قال إماما ولم يأكل أئما هذا المفرد أريد إليه الجمع نعم. تقول ثم أتيته بالمنديل فرده منديل حتى ينشف أعضائه صلى الله عليه وسلم في هنا لفتة جميلة جدا لو لم يكن التنشيف جائزا ولم يفعله للسلم لما أعتت له بالمنديل يعني التنشيف أصله جائز فيه استحباب ترك تنشيف الأعضاء وقد اختلف علماء وأصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل على خمسة أوجو أشاروا أن المستحب تركه ترك الإيه التنشيف ولا يقال فعله مكروه مستحب تركه من أولس اللي من فعله أنك فعلت مكروه والثاني أنه مكروه التنشيف يعني والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه وهذا هو الذي نختاره فعلا استوي في الفعل ورده ترك فيه ناس ما تحبش فعلًا تنشف أعضاء وضوء تعودت على ذلك وفين بعض الناس لا يستطيع أن هو مثلا يصلي إلا أعضاء وضوء جافة فده لا ينكر عليه وهذا لا ينكر عليه وطبعا مثلا ممكن تختلف في الصيف والشتاء فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر تعلم كلامه صحيح أن فعلا ده وانت تقول لا تفعل تحتاج لدليل افعل تحتاج لدليل أو أنت شيء مباح يحتاج أيضا لدليل مباح لابد أن يكون عليه دليل ولا المباح مجد والرابع أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ والخامس يكره في الصيف دون الشتاء هذا ما ذكره أصحابنا وقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب أحدوها أنه لا بأس به في الوضوء والغسل وهو قول أنس ابن مالك والثوري والثاني مكروه فيهما يعني في الوضوء والغسل وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى قول ابن عمر وابن أبي ليلى والثالث يكره في الوضوء دون الغسل وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وقد جاء في طرق التنشيف هذا الحديث والحديث الآخر في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم اختسل وخرز ورأسه يقطر ماء وأما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من أوجه لكن أسان يدها ضعيفة قال الترمذي لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء اللي هو التنشيف اللي هو التنشيف ولكن ترك التنشيف هو ده اللي كان ها غالب حقًا ما كان لديه لا ينشف أعضاء الوضوء نعم إذا توضأ العبد فغسل وجهه نزلت الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء طبعاً وده لذلك العلماء بعض العلماء الذين قالوا بعدم التنشيف استدلوا بهذا الحديث أن تسيب الأعضاء الماء الوضوء زي من أهل الجنة؟ لا طبعاً ما لا أعرف. لا الصلاة تكررت حاجة ما تحكي عليها. وهي أن كانوا يسألوا يعني أين ذهب ماء غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والرواية بيقولها له بعض المشايخ اللي ما فبيقول إنه كانوا في اجتماع مع ملك المغرب. ف... ده يعني فالشيخ ده رحمه الله راضي ان هو والشيخ شعراء رحمه الله ان هو يعني يحسس القدره كانته ان هو لماذا تعالى يعني فقال له اين ذهب ماء غسل النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا لا انا عاوز اقول الشهاد من خاصه انه غريب جدا والكلام ده باطل ولان طلق اطف بيتناوله احنا بنذكروا بالله بالقلب بالشيء شيء وبدوي انكار على هذا الكلام ده فالمهم إن ملك المغرب قال له أمهلني فرح نام فحلم زع زعلان ومدعي فلا إن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بسهولة كده طبعا فذهب وقال يا رسول الله إن ذهب ماء غسلك قال لا تسألني بل سأل قنديل قنديل رجل عند النبي صلى الله وسلم فسأله قنديل قال ألم تعلم أن هذا الماء تبخر في السماء ثم نازل قطرات وكان موضع كل قطرة نزلت في الأرض يبنى مسجد يعني كل قطرة من قطرات الماء الدنم مكانها إيه؟ مسجد فأتى الملك المغرب الشيخ رحمه الله وقال له أول ما دخل عليه قال أنه السلام لم يخبرك بل أخبارك قنديل يعني الشيخ كأنه يعلم الغير هذا الكلام طبعا كلام باطل ونحن نبرئ الشيخ رحمه الله منه نبرئ هذا الرجل منه الشيخ له طبعا كلام قوي جدا في مسائل وإن كان في بعض المؤخذات عليه لأنه كان بيعتمد في تفسيره على تفسير غائل ده هو الفخر الرازي فنيأخذ كثيرا منهم، فخر الرازي علم الكلام فلذلك ليه بعض الهناد كده ولكن تغفر للرجل إن شاء الله والله حسيبه لأن اللي ما أخذ قوية جدا في الشيعة كلام قوي جدا صراحة أنا لما قرأت كلامه حجبني جدا في الشيعة نعم أي نعم ليه كلام في الحجاب قوي جدا، لكلام في اللحية قوي جداً؟ أسأل لأن يكون في مزان حسنة وكل أن منه رد إلا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في بعض الناس على فكر لما نذكر مثلا أحد الناس ونقول يعني نأخذ منه الحسن ونرد عليه غير ذلك ونأخذ منه الصواب ونرد عليه الخطأ يقول أنت مبتدعاً مبتدع لأنه أصلاً مبتدع ويرمي الناس بالبدع قديم بالكم؟ يرمي الناس بالبدع وقولوا إنه هو مبتدع فأنت تأخذ بعض الكلام بأن أنت مبتدع مثله هذا الكلام طبعا مردود احنا تعلمنا نحن نأخذ الحق من أي أحد ونرد عليه الباطل يبليس لعنه الله يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله عنه صدقه هو كذوب فنبي صلى الله عليه وسلم أقره على على صدقه خرج على صدقه على قت الكرسي قت الكورسي فنحن مع كل الناس كده نأخذ منه الصواب ونرد عليه الخطأ. نعم، للأسف، للأسف الشديد. مش ما هو قال، م إحنا قلنا ان هذا دليل أن سلم كان يستعمل التنشيف أو منديل. هذا كلام الترميزي. يعني مش مرضوض بالكلية، وأعزقني ما فيش كلام وصلنا سلم فعلًا نشف. يعني نوخذ المنديل ونشف. عشان ما نقش الترميز أخطأ يعني احنا بنخرج أو بنسلك كلام الترميزي إنه هو فعلنا سلم هل قال أحد من الصحادة أنه باشر التنشيف هي الأحديث اللي وردت أنه نا... أعطته المنديل فرده صلى الله عليه وسلم فالعلماء هنا بدلية المفهوم فهموا من فعل ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشف أحيانا فاعطته المنديل لينشف فرده صلى الله عليه وسلم نعم قال قال إن الأئمة الأربعة على أن حالق اللحية فاسق وحتى جت في جريدة مش متساكت كنت أنا لسه شاب صغير جاب جاية في نشط تعريض لأن الشيخ الشعراوي يقول أن حالق اللحية عند الأئمة الأربعة فاسق وترد شابقة ليه كلامه بالنص كلامه في الحجاب قال كلاما رائعا حتى إن هو قال سبحان الله لماذا لا تدعون الحجاب من بام الحريات وتدعون صاحبة الميوعة على البلاج وتقولون أنها حرية هم أولى بحرية بكلام طيب وعلى الشيعة طبعا قال استحالة استحالة أن يعني مؤدى كلامه أن أنتو تستطيع أن تؤثروا على شعب مصر بدخول الشيعة إلى هذا الشعب فهذا الشعب استحالة أن يأخذ فكر الشيعة بكل هذه السؤال التي تعتقدونها ايه المشكلة؟ هو راجل كان ملتاحة ولا لا؟ بغض النظر هالك كان يأخذ منها او لا؟ بغض النظر ولكن كان يثبتها وكان الظاهر عليه اللحية ممكن تكون طبيعية طبعا على فكرة يعني انت عارف في حاجات كتير جدا مع كسرة العلم وكسرة ما تكبر في السن وتعامل كتير وتقابل ناس كتير فاستشعر انت كنت تمسك في حاجات انت لا ينبغيش انت تمسك فيها بمعنى ان الخلاف فيها يسعى الكل او بمعنى ان انت تعذر فيها المخالف او بمعنى ان انت تحسن الظن بالمخالف يعني في شيخ مشهور كبير كبير ورأه مره حدث لحيطه وجاي على التلفزيون سواء عملت ما هو مش مصري او طبعا انا ما عنديش تلفزيون الحمد لله الحمد لله الذي عفاني هذا الجهاز مشؤوم حتى الان هذا الجهاز مشؤوم ضيع البلاد والعباد حتى الاخوه انزلقت اقدامهم بسبب تلفزيون وحجة الخونات الفضائية انا ارفض تماما هذا الفكر ارفضه تماماً. تماما لان هذا الجهاز فعلا ساحر الاختر منه النت طبعا طبعا انت ما نطيقشه على النت ديتين اسمع اعرف الاخبار بسرعة واجري لان فعلا الفيسبوك والكلام ده أنا فعلا والله اخوانك شفت ان فيه اكاذيب يعني نسأل اعفل فيه من الممكن اخوة نفسهم اللي يتداولوا هذا الكلام ايه لا صعب النسيح الدقيق، لا قارب إيش؟ النسيح الدقيق. فعاوز أقول إن إن إن إحنا لما بنكبر بقى في السن ونبدأ نسمع كتير ونرى كتير بنحسن الظن بال إيه بالمخالف. لسه أنا بتفق معك في جزأة كتير جدا. يعني أنا أنا ممكن أتفق مع رجل مثلا 70 في المية. أنا كسبنا اتفق معك في 70 في المية. التلاتين في المية دول ممكن يحصل بينه وبينه تفاهم. بس ما أقول شيء إن أنا عزورو بقى في في المخالفات العقائدية. أحنا منفعش مخالفات العقدية منفعش نعذرو فيه لابد أننا أقف وأقصد لها بالمرصاد من العقيدة خط أحمر منفعش أحد يتعدى فبنوقف بنوقف عند العقيدة نقول لا إحنا هنا إحنا بنختلف معك اختلاف كل جزء أنا بتكلم عن الخلاف الفقهي إنه ممكن نتفق معك في مسائل يعني على سبيل مثال يعني أنتم بتغدو تعترض تغدو تنفق ممكن أنا رجح قولا الشيخكم في مدرسة بيلا رجح هل هذا الخلاف تنوع ولا تضاد؟ هذا تنوع يسعى الكل لازم سيما أنه يأتي بالدل وهي عنده وما ترجح لديه القول في المسألة بياخذ المسألة وبيبني عليها المسألة بيقول بهذا القول فأنا عاوز أقول أنه ما يمكن أختلف مع شخص في أشياء ولكن بتفق معه في أشياء لا أرده بالكلية ولا أأخذ منه كل, كل كلامه لابد أن أحطه تحت ميزان الشرع الشرع يقول إيه؟ وبدأ أشوف زي سيد قطب رحمه الله سيد قطب أصلا أديب سيد قطب أديب عنده لمحة دينية ولكن له وقفت في التفسير عالية جدا رقية جدا لا سيما من تفسيره في الواقع نتكلم بالواقع وليه عشان أديب كلامه ليه طعم كلامه ليه طعم فهذا ما لو قلت قال سيد قطب وأنا دلوقتي مبتدع وظل مضل وبقيت قطبي وبقيت بكفر الناس و... طبعا هذا كلام يعني أنا يعني نصلا العفل عفية دي فتنة فتنة شديدة نعم لا لا لا هو كان أديب فكان كل تصوراته كلها تصورات أدب أدبية نعم في الظلال في ظلال القرآن ولكن طبعا في في الاعتقادات المملكة عملوا مجلد كامل على تنقيط كتاب ستيف كود برحمه الله من الأخطاء العقائدية التي وقع فيها ولكن أنا من وجه نظري أن هذا الرجل وقع فيها بغير قصد يعني هو عاش في بيئة معينة، فربّا هذه بيئة، حست ان كل اللي حولي بيحاربوا دين الله تبارك وتعالى، حست ان كل اللي حولي لا يريدون تحكيم شرع الله، فبدأ بأخذ آيات القرآن ومالما يحكم أنزل الله فوالكم الكثرون بدأ يبني على فكرة، طب دول هما ببي... ما بيحكموش ما بيحكو الله ليه، طب نيجي نخيم عليهم حجة رسالية، لا يرفضون أصلا خمسة حجج رسالية، مش انت أحيانا بخد بيك الكيل وتقول ده الرجل ده كفر، من قصر ما تسمع منه هي خدت كذا أيامها. لما كان كده ما كانش على فكرة ما كانتش السنة منتشرة كان شهرها الان جميل كنا في السجون اذا و... كان يعني نعم جميل كنا نجيب محفوظ لا ده انا اجيب محفوظ مختلف لا يعني لا انا ما علش كده ما ليه ده لا طبعا لا انا اجيب محفوظ مختلف ما انا كان ملحده ولا اعوذ بالله لا بدليل خاصه ولا حرتنا وان كان بعض الناس حب يطلعوا الموضوع لا ولكن الرجل رجل اظهر الحاده اهو بالله تبارك وتعالى لان فعلا في نهاية القصة, القصة حدثنا ديات نهاية الحاد لان في النهاية مافيش رب في النهاية هتخشوا المكان الكبير اللي انتوا تتخيلوه ده في فانها هتلاقوا فراغ هواء فده فكر الحاد اصلا انا عاوز اقول ان راجل كان في بيئة فعلا انت احيانا بتضيق بك الدنيا ضرعا وفجأة تلق نفسك بتكفر اللي حوليك بدون شعور وما فيش حد بقى بيوقفك فانت لما تكون في بيئة كلها كده وما فيش حد بيوقفك وما فيش دلوقتي وما كانش في علماء متوفرون وإن كانوا كانوا إما في السجون يا إما في داخل الحيطة أنه إحنا مرينا بأزمات يعني سبحان الله والفتن ما زالت تموج بنا كموج البحار يعني الفتن ما تركتنا قط وبتزداد يوما بعد يوم يعني منظر شفطة في منتهى العجب والله خلنا أتأمل مع نفسي ساعات إن في الهند أربع بنات حبوا الحرب والحجاب والمحجبات والإسلام المسلمين ففيما كان عام جمعوا كل الناس وطلعوا على زي منصة حلزونية كده وقفوا طلعوا النقاب وبيغيظوا بيه الايه المسلمات والاسلام بقى واحنا هنولع في الايه في النقاب فهم واقفين الأربعة بنت خرجت النقاب والبنت الثانيه جابت بنزين وحطته على ايه على النقاب فراحت البنت اللي ماسكه النقاب جابت ولاعه ولعت في الايه يا سائل عليم القدير إن النار تصل إلى البنت اللي سكبت البنزين بعد ما جت ومشيت والنار طلقتها والنار تشد في اللي ولعت في النقاب اللي بقوا مولعين انا انا والله اتثقف انا اللي جعل لساني قلت الحمد لله اللهم لك الحمد الله. انا لسه كده المهم البنت ده بتنزل بتجري من السلم وتصرخ كل اللي قابلها خايف يجنها مش قادر مش قادر تطفيها في الاخر اتحالت ما ما ادري بقى كانت مات ولا بس في الغالب في الغالب هتموت بعد حاجة زي كده وطفوها بالعافية وهي متخشبة كده فوقع في رؤي قلت سبحان الله سبحان الله بسبب حاجه زي دي ساعتها تذكرت حديث من عاد لي وليا في حرب لله تبارك وتعالى هم انه يحاربون الملك من فوق سبع سماوات والله تبارك وتعالى يعني يمهل ولا يهمل فبمجرد هذا الفعل مع انه ارتكبت افعال اشد منه ملايين المرات من كالبول على المصحف او تغطيه المصاحف او تحريق المساجد أو إن المسلمين نفسهم ما يخش المسجد وهم نعو أذان المغرب منه ونعو الناس من الصلاة والقطع المسك مسلمين وهادعون الإسلام للأسف الشديد واللي يحلف إنه هالكسر عليهم مسجد القائد إبراهيم وما نشأ ذلك وما ذلك ما حصلوش حاجة ليه وقفت لأ أنا أقولك وقفت بقى ساعات قلت سبحان الله تم الشيعة الشيعة عمليني في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والله الشياء والله تجيب لك شلف ربع فعلا الخمس, ما الخمس زي الركاز عندهم الخمس بدل الذكاء عندهم الخمس زي الركاز في الركاز الخمس فهم بيفرضوا الخمس زي الزكاه كده زكاة المال وغيره بيفرضوا عليه على كل الناس الخمس اللي هم اصحاب الاموال ايه؟ اه هو كده لا هم هم الشيعة, الشيعة هم بيقولوا ده احنا في حرب دمية مين اللي قال لك كلام ده؟ عنده أصلاً أهل السنة عند الشيعة طبعاً أهل السنة على فكرة مش أصحاب الليح فقط عند الشيعة لا كل من كان مسلماً وترضى على الصحابة ده من أهل السنة وهذا من أعدى الشيعة وهم أنجاز يقولون على أهل السنة أنهم أنجاز وطبعاً يعني سد الصحابة رضي الله عنهم بقيت واقف جبت تاريخ الشيعة كله تاريخ الأسود المملوء كله بالغل والحقد على الإسلام والمسلمين ولما دخل ابن العلقمي دخل هلاكو بغداد وفعل المسبحة رهيبة لما النهر حتى امتلأ بدماء المسلمين وكتب التراث ال الإسلام كله راحت في في هذا ال في هذه المعركة وقضى على الإسلام المسلمين هناك تذكرت لما دخلوا ال العراق وما حدث في العراق وفي جنوب لبنان فكل سبحان الله مع سبيهم لعائشة يوما يوميا يو إلى الآن يا سر خبيس هذا ما زال يصب عائشة رضي الله عنها وللأسف الشريف طبعا إحنا يعني للأسف بيدخل علينا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 الوكر وعمر ويقول صنمين قريش ويقول لعنة الله عليهما لعنة الله على حفص وعيشة فأقول سبحان الله سبحان الله مع حرق الحجاب هو شعر الله تبارك وتعالى شوف سبحان الله نفذ أمره في الحال انتقام في الحال لماذا أمهل الله تبارك وتعالى هؤلاء هو قادر سبحانه وتعالى أن يهلكهم والله أنا وقفت أقول سبحانه لعل الله عز وجل يريد أن يرى منا أننا سنقف لهم بالمرصد وأننا سندافع عن ديننا وعن عقيدتنا وعن صحابة النسلم إلى آخر رمق في حياتنا لعل الله عز وجل يريد أو يحب منا ذلك فيمهي هؤلاء من أجلنا نحن ولكن ليبلو بعضكم ببعض ليبلوا بعضكم ببعض ليرى الله تبارك وتعالى الصادق من الكذب الكذفة المحنة لأن الأسف, لأن الأسف الشديد بعض الناس اتهمنا أننا نتاجر بالدين لما تكلمنا عن الشيء قال هؤلاء يتاجرون بالدين الشعب يعملوا إيه؟ ده هم بيظهروا محبتهم لآل البيت هل نحن نكره الآل البيت؟ ده هم على رؤوسنا وفوق رؤوسنا وأحب إلينا من أهلينا وأحب إلينا من الدنيا وما فيها رضي الله عنهم جميعا ثم يقول أننا نتاجر بدنا والشعب تعمل ايه ده هم يحبه ده زيادة حب لأهل البيت انظر هم بيكفروا أهل البيت ولا لا والله بيكفروا أهل البيت إلا علي وفاطمة والحسن والحسين صح ولا لط والباقي كله كفار مش كفروا جميع الصحابة هل في الصحابة كان فيه العباس ولا لا وده من قهل البيت ولا ابن عباس ها طب وثائر الصحابة اللي كانوا من أهل بيت النبي السلم هم كفروه وأزواج النبي يحبوا به سبحان الله يقولون انها عائشة تكسبت أربعين دينارا من وراء الفحشة معوظ بالله من ذلك طبعا أنا, أنا بقرأ تاريخ الشيعة لأن كنت بحضر موضوع فوصلت وصلت إن أنهم كانوا بيهددوا سيدنا علي إن هو لو لم يفعل ما أرادوه أي أنه عثمان سيفعلون به ما فعله عثمان وإحنا عندنا إجمع العلماء لأن من سبع إشتة بما نزهها الله منه وبما براءها الله منه فقد كفر بالإجمع طب النساء سيد النساء النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح أنه كافر ايضا لأن هذا لمز وغمز بالنري صلى الله عليه وسلم الله يجعل كل الخبثات للخبثين والخبثونة فهذا لمز وغمز بالنري صلى الله عليه وسلم من بعث والذي يغمز ويغمز النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا عيب بالله تعالوا نتمطى وتمطى نعم ما هل ما احنا قلنا عشان كده قلت لكم عقيدتهم عقدتهم ألا هم عندهم الإمامة والقرآن والصحابة و... وعقدة البداية وعقدة الرجعة ما انا بقول لكم عارفين قلتوا قال ايه ايه طبعا وعلى فكرة يعني لنقل وجه ده ان شاء الله ان احنا اي مكان نروح نتكلم عن ذلك قضية ان هذا امر واجب يلزمنا الآن ان نظهره وده اتكلم المتكلمون وقال ان احنا بنتاجر بديننا ان كانت دي متجره بالدين فنعمل بها المتجره ان كان احنا بنظهر يعني سلف هذه الامه وان احنا منزلتهم التي اعطاها الله تبارك وتعالى لهم فنعمل متجره هي <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم انا ادري يبلغني جابلوني هم محاضرين طب ليه لا بقية. <تصفيق> عشان يثبتوا لنا ان احنا اه مفيش تحريف للقران بيلعنوا صاحب بكتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارواح بيقول له لعنة طلع عليك انت كده فضحتنا انت ظهرت مذهبنا ومنهجنا احنا كنا عاوزينه يبقى ايه في الدنا كنا عاوزين ما يطلعش من طهران انما انت كده اخرجته للناس لعنة طلع عليك انت كده هيكت علينا الدنيا وللأسف هنا في مصر لهم الان مطبع مطبع كتب عشان انت بص صممهم وسط المصري أه سمح لهم حلاهم بالباب. يا شيخ الله. الله. أنا السنة يوحّحده مثلا زي مثلاً الجمعة تجيب على مستوى الرأي كل هو ده الجمعة الماضية أنا ظني خدأ إن ٥٠ في المية من الخطابات تكلموا. ها تكلموا؟ هو شاء الله في ناس أي بالدور على أكمل وجه. فضل الله تبارك وتعالى في ناس بتصدى الموضوع بقوة. وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله أنا عندي حسن ظني في الله إن ربنا تبارك وتعالى. سيخزون لهم إن شاء الله ومش يكون لهم قائمة إن شاء الله فارغ فارغ فارغ إن شاء الله بس تعاوزون إن إحنا قوة دفع محتاجين إيه قوة دفع قوية ولا بد إن إحنا نبين للناس منهج هؤلاء توبة إحنا إحنا محتاجين حاجات كتير ما تخليش دقاء أنت هتتكى علي دلوقتي وهفتح بالكلام مش هنتهي <تصفيق> إحنا محتاجين كتير قوي وأولها التوبة لجمعين طبعا يلزمنا جميعا حاكما ومحكوما رئيسا الكل إلزام التوبة الجماعية ونعود إلى الله تبارك وتعالى وإلا المحن اللي احنا فيها دي تساعدوها إيه قول لي انت حجم المحن اللي احنا فيها دي تحجمها دي إيه حجمها شديد والله يا أخوان جدا لانت ما تفتأ تخرج من فتنة إلا لسه مخرجش منها أصغرها هي لسه موجودة تجد الفتن مش فتنة واحدة انت كل يوم بتقوم على فتنة جديدة وتنام على فتنة جديدة وتتغدى يعني انت بقيت مع كل الوجبة وموجبات تاخد فت وفي النهاية المسلم اللي أخطأ <تصفيق> لأن طبعا أنكر عليهم ونمرسون الصبيب على المسجد حقيقي أنت المسلم برضو المدان أنت برضو المدان حتى في دولة الإسلام برضو مدان لأنك لأنك لا مش مسلم باز أصد أنت الوحيد اللي بتونكر ما هو اللي بيعمل معروفه نعم مكر دا دايما في الكفة النقصة اللي بينصح دايما في الكفة النقصة إنما لو سكت نعمل عبده أنت ولكن لن نسكت إن شاء الله وأنا أقسمت على المنبر أول أمس أقسمت خاصا ان احنا ان شاء الله سنتصدى لهذه المحنة ولن نسكت ابدا الى ان يخضي الله امر ان كانا فاضح الشيخ منظورة يزعل مننا <تصفيق> في ناس راحت وفي ناس اصلا استقبلت في الفوج قبل ما يدخل قاهرة وقفوله برة جمعات الاسلامان الثلفيين وردوهم راحوا لأرسل الاسلام انت مكنت هنا معلش انا اسف امكان إن هنا في نوم شوية بس في محافظات تانية ما بيناموش 24 ساعه جزاهم الله عنا خيرا واقفين حرس حدود صحيح واقفين حرس حدود انتوا هنا في نوم معلش انا بروح بلدان مولع الدنيا نار ليه ما يتعملش مثلا هنا مؤتمر كبير جدا حاشد ونجيب جرايد الشيعة ونعرضها على الناس على الشاشات في الشوارع ايه المانع ما يمنع ايام الانتخابات كنا بنعمل كده عشان نعدل القضيه لا دلوقتي اولى وصاحبه المسلم اولى بالجميل على فكره ناس يعني هم اللي هو عمل مع بس اسكتوا متعاونين مع الإخوة؟ بس خلي أخي يعمل حاجة كده ربنا المستعان هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه نبينا